كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا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 لنجري به حب ونبات وجنات ألف فاف إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبى اللابثين فيها أحقابا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 وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فاذلقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين تقينا مفازا لا يسمعون فيها لغة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 يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعة غرقا والناشقات نشبا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 هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إذا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء هذا نبعها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء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 Fi ma'at min zikraha, ila Rabbk muthaha. Inna ma'at min zir mey ixtsha lam إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتغلاء جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزل أو يذكر فتى عنه الذكر، أما من استونا فأنت له تصدّى، وما عليك ألا يزكّى، وأما من جاءك يس. وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة أرفوعة مطهرة بأيدي سفرة من دررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلطه من نطفه قَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يَوْمَ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة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 Vize el-Jahim Sugeret, Vize el-Jannat Uzlifet, Alimet Nefs Ma Ahzart, Fala Aqusum إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين نطاع ثم أمين وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْوَحِيِّ بِالْظَنِّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ عالین لَمَن شَأَ منْكُمْ أَيْ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انتقرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الإنسان مَا وَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِ أي صوره ما شاء ربك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن أبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغض. سُلِّنَفْسٌ شَيْءٌ وَالأَمْرُ يَوْمَ إِذِ الْلَّهُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَلُلُ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَنُهُمْ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 وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Kellâ, innâhum ar-Rabbîm yem ezil maḥjubun, sümma innâhum la-câlul-jâhib, sümma yuqâlul tukazibun, كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون الرحيق رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني من عيني ويشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم وتثكين واذا راهم قالوا انها كن على الآراء ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها بحق وَإِذَا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وَأَذِنَتْ لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي الكتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي الكتابه ورا ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور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 قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا سموات و الأرض. Allah كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب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 وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسمود بل للذين كفروا في تكزيب والله من ورائهم محيط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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فَجَعَلَهُ غساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعبة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 كَتِ الأرْضُ دَكَ دَكَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلِكُ صَفَ صَفَ وَجِئَ يَوْمَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْذِّكْرَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أي المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أن تقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة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 أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها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 فكذبوه فعاقبوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْنِ إِذَا يَوْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى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 فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من عمت تجزا الا بتلا وجه ربي الاعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى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 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ لَمَ ضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَّ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين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 أرَأَهُ سَتُونَ إِنَّ إلَى رَبِّكَ الرُّجْعَ أرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَا أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أرَأَيْتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنِ انْتَهَى لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن وراء يَاللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم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 فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُنْهَوْهَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاجُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُنَا الْمَطَابِرَ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما لطيب لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن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 بسم الله الرحمن الرحيم غيل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده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 فاجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أقعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين؟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 لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم